بل علماء الإسلام في زمنه ألا وهو أبو عبد الله سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى وكنت ذكرت في الحلقة الماضية شيئا جوهريا في حياة سفيان ألا وهي أمه وكيف أن أمه ربته وعلمته مكارم الأخلاق وعلمته أيضا كيف ينتفع بعلمه فقالت يا بني إذا كتبت عشرة أحرف فانظر هل ترى زيادة في عملك وعقلك فإن كان وإلا كان حجة عليك أو قالت كان وبالا عليك وقد أثلج صدري وأفرحني كثيرا عشرات الرسائل التي وصلتني من أخوات فضليات إن شاء الله تعالى وما لا يدخل تحت الحصر من المكالمات يقولون كيف نعيد هذا الزمان مرة أخرى وكيف تستطيع الواحدة منا أن تجعل من ابنائها، سفيان آخر نعم إن استيقاظ النساء وعلمهن بحقيقة ما خلقنا لهن هذا هو حجر الزاوية في الأمر كله هذه الأمة سيمكن لها إذا التزم نساءها، كما قلت إن المرأة قاعدة البنيان وهناك أئمة آخرون ربتهم امهاتهم كالامام الشافعي رحمه الله الذي ملأ الدنيا بالعلم وسماه أهل مكة ناصر الحديث وقال الإمام أحمد كانت أقضياتنا في أيدي أهل العراق فاتى الشافعي فانتزعها منهم يريد أن يقول إن الشافعية نصر العلم بالدليل لأن أهل العراق كانوا يكثرون من الأقيسة آنذاك وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله كثر عنده القياس على خلاف مدرسة الحجاز التي كانت تعتمد اعتمادا رئيسا على النقل وذات مرة قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه الإمام رحمة الله عليهما وقد رآه يكثر من الدعاء للشافعي فقال يا أبتي من هذا الشافعي وظل أحمد أربعين سنة يدعو للشافعي في صلاته، قال يا أبتي من الشافعي فهو يسأل عن شيء آخر لا يعلمه وإلا فعبد الله كان يعلم من هو الشافعي من هو الشافعي رحمه الله قال يا أبتي من هو الشافعي قال يا بني كان كالعافية كالشمس للدنيا والعافية للناس فهل عنهما من عوض وقال ما علمنا ناسخ الحديث ولا منسوخه إلا عندما جالسنا الشافعي وكان مرة مع صاحبه إسحاق بن راهوي رحمة الله عليه وكان يجلسان في مجلس سفيان بن عيينة في المسجد فرأى إسحاق الإمام أحمد ترك حلقة سفيان وذهب إلى حلقة الشافعي فلامه على ذلك فقال له أحمد إن فاتك حديث بنزول إن فاتك حديث بعلو أدركته بنزول وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف أن تجده وما علم إسحاق قدر الشافعي إلا بعدما ناظره عدة مناظرات ظفر الشافعي فيها حتى أن إسحاق ابن راهوي رحمه الله ورحمه الله ورحمه الأمة اشترى كتب الشافعي بعد موته فلما قرأها تأسف أنه لم يأفذ العلم عليه ومناقب الشافعي كثيرة وصنف العلماء فيها كتبا مستقلة الشاهد أن هذا الشافعي الذي صار له مذهب وهذا المذهب امتد في الآفاق وتمذهب به الملايين من أهل العلم ومن أهل الفضل هذا بخلاف العوام هذا الشافعي ربته امه وأهدت الأمة مثل هذا الرجل النفيس فرحمة الله عليها كذلك أم الإمام البخاري رحمه الله هي التي ربته وهي التي أعانته وكان والد الإمام البخاري أيضا موجودا لكن كان تأثير أمه عليه أقوى من تأثير أبيه وكذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام الذي قال فيه مالك لا يزال الناس لا يزال أهل الشام بخير ما بقي فيهم الأوزاعي يعني المرأة هي التي تعلم ابنها مكارم الأخلاق وتعلمه الفاظ الحميدة يعني احيانا إنسان إذا دخل بيتا من البيوتات ورأى طفلا صغيرا في حدود ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات يتكلم بكلام جيد ويعني ولد مؤدب ويعني فيه حياء فهذا كله أثر أمه عليه أثر الأب يظهر فيما بعد ذلك إنما الأثر الأم يظهر في هذه السن المتقدمة وكان الأفاضل قديما إذا كبر الولد أتوا له بأساتذة يعلمونه العلم ويعلمونه الأدب ويعلمونه الشعر يعني حين بكل أسف نجد كثيرا من أولادنا لا يستطيع أن يكتب موضوع تعبير عن أي شيء وأنا جربت هذا مع بعض أولادي وجربت هذا مع بعض أرحامي عندما أقول له مثلا اكتب في الموضوع الفلاني عبر لي عن رأيك عن شعورك عن مثلا ما يحدث في غزة لو أنك, لو أنك تعيش في هذا او رأيت هذا ورأيت المحن ورأيت البنت السنتين بتقتل بأي ذنب قتلت وترى النساء والأطفال اللي يقتلون قتلا جماعيا وترى هذا واحيانا تضيق القبور فلا نجد قبرا نواري في هذا الجثمان اكتب لي ما تراه وشيئاً. ولا يستطيع أن يعبر بقلم لماذا؟ لأن لأننا لا نهتم بتعليم أولادنا الأدب يعني الأدب الشعر مثلا وقراءة خطب العرب والنظر في القاموس النظر في القواميس العربية وهي ممتعة ليس كما يظن بعض الناس يعني أنا أحيل أي إنسان يريد أن يتعدب ويريد أن يتسع معجمه اللغوي إلى كتاب لسان العرب لمن منظور رحمه الله في يقرأ في كل مادة لغوية يقرأ كلاما للعلماء ويقرأ تفسيرا ويقرأ أشعارا ويقرأ آيات من كتاب الله عز وجل ويقرأ أحاديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قرأ حكايات طريفة في مثل هذا فضلا عن دووين الشعر الشعر العربي القديم اللي يقرأ في الشعر لا سيما ديوان الحماسة الأبي تمام مع يعني شرح الفارسي عليه وله أكثر من شرح لكن المشهور المبذول الآن في بلادنا هو شرح الفارسي عليه يقرأ اختيار شاعر خريت ماهر لأفضل ما قرأه من أشعر الناس فيقرأ فيزيد الـ الـ كما قلت معجمه اللغوي ويستطيع أن يثري كلامه سواء كان كلاما منثورا أو كان كلاما مكتوبا فيعني أولادنا بكل أسف دحوا هذا جانبا وصارت المسألة كلها مسألة كيف يذاكر المادة الفلانية حتى ينجح وبعدين يتخطى من سنت إلى سنة ويطلع في الآخر جاهل لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعبد بل أحيانا قد تنقلب المعاني عليه يعني أنا لا أنسى أن مرأة آآ آآ كاد زوجها أن يطلقها لكلمات خرجت من منها لا تقصدها لما حصل غضب بينهما وبعدين المرأة أرادت أن تقول له أنت لا تشعر بي أنت لا تحس بما أحس به فالفل أنت حيوان فالرجل بوغد بهذه الكلمة يعني امرأة امرأة مؤدبة وامرأة قويسة فجأة كده تقول له أنت حيوان فطبعا ضربها وحصل مشاكل كثيرة جدا انتهت بقصة بي أنهم أتوا ويعني الرجل يريد أن يطلق والمرأة تقول أنا ما قصد فلما جاء الرجل يقول يعني تجتمي تقول يا حيوان أنا قلت لها إزاي تجتمي زوجك وتقولي يا حيوان قالت أنا ما قصدش أبدا أو له حيوان انا أصدت أقول له أنت مش حسس بي فهي متصورة ان الحيوان لا يحس زي ما وحد يشتب حد يقول لي حمار أو الكلام ده على ساس نوي اللي ما بيحسش ولا الكلام فتقول له حيوان فأرادت أن تقول له أنت لا تشعر بي فقالت هذه الكلمه انا أعتقد أن هذا من يعني الأسباب إهمال الآباء لتعليم الأولاد كيف أن تكون أطائب الكلام لأن هذا لا بد منه يعني ولد طبعا هذا في الزمان الغابر يعني ولد سنه كان سنه في حدود سبع سنوات تقريبا استحبه أبوه ودخل معا على المأمون أمير المؤمنين فالمأمون كان يلبس خاتما, خاتما على عادة الملوك يعني لن يلبس, يلبس شيء النفيس المعجب الذي يندر مثاله فالمأمون بيداعب هذا الولد الصغير قال له يا غلام هل رأيت مثل هذا الخاتم فقال الغلام نعم فاهتم المأمون وانصت وقال ما هو يا غلام قال الاصبع الذي فيه طبعا ما فيش حد يتوقع اطلاقا أن يجيب الولد هذا هذه الإجابة وهذا ابن سبع سنين وإنما أجاب الملوك على عادة الملوك في المدش والثناء والكلام ده فابن سبع سنين لا يقول مثل هذا الكلام إلا إذا أدب أدبته أمه وكبر الولد ثم أدبه أبو أو أدبه المعلم فالمقصود يعني أن دور الأم دور محوري جوهري والذين يقاتلون حتى الآن في سبيل أن تظل المرأة المسلمة تائهة لا يزالون يقاتلون على الرصد فلا بد أن ينظر أهل الإصلاح في مثل هذا الأمر مرة أخرى والا يهول وأن لا يهولهم ما يكتب عنهم ولا التشغيب الحاصل على أهل الإصلاح فهذا حدث قديما حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتهموه بأنه مجنون واتهموه بأنه شاعر واتهموه بأنه ساحر ومع ذلك ما صده شيء عن الحق الذي يريده كما قلت نحن نحتاج إلى حرس الحدود حرس الحدود ليس في الرجال فقط حرس الحدود إن إنما يكون في النساء أولا وأن توقف كل امرأة أولادها أو ولدا أو ولدين من أولادها لله عز وجل كما أنت توقف مصحفا تقول هذا المصحف وقف لله عز وجل أو تضع مالا تقول هذا المال وقف أو تضع ارضا تقول هذه الأرض وقف لله عز وجل أكتب على جبين ولد من أولادك وقف لله تعالى كما فعلت امرأة عمران لما قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني محررا أي لا أريد منه شيئا لا أريد أن يكون عكازي إذا كبرت ولا أريد أن ينفق علي إذا كبرت أنا إنما أوقفته لك الأباء الأغنياء الفضلاء اللي هم عارفين برضو من الناس ملتزمون وجيدون ويحملون أهم هذه الأمة لماذا لا توقف ابنا من أبنائك لله سبحانه وتعالى وتقول هذا الولد أن سأنفق عليه ما حييت وتقول له يا بني أنا أكفيك الحياة أكفيك المؤنى لكن أنت جد واتهد واريدك أن تكون عالما هذا هو الذي ينفعك قديما كان لا, كان لا يدخل الكتاتيب ولا يحفظ القرآن ولا يدخل الأزهر إلا العميان رجل ابتلاه الله عز وجل بفقد نعمة البصر فيوم في يقول لك دا يحفظ القرآن أو دا يدخل الأزهر يطلع فيه حتى كان في فترة من فترات لا ترى فقيها ولا ترى مخرئا ولا ترى رجلا إماما في بسجل إلا تراه كفيفا وذكر هذا العالم أن رجلا في قريته كان له ابن أدخله المدارس الأميرية المدارس العامة فأصابت الولد يعني آفة فعمية وهو في سنة السنة الثانية الابتدائية فأول ما الولد عمي أم ودي لأيه الأزهر فهذا العالم علق على هذا بقول الله عز وجل ويجعلون لله ما يكرهون فالنهاردة يعني عايز أقول إن يعني إيقاف الولد لله عز وجل هي مسألة جوهرية طبعا حتى توقف الولد وتحسن وقف الولد أو كيف تربي الولد هذا طبعا شيء أجنبي عن كلامنا الآن مع أهميته لعلنا في مرة أخرى نتطرق إليه بإفراض حلقة أو حلقتين خارج فك الوثائق بشرح كتاب الرقاق للإمام أبي عبد الله محمد بن سعيد البخاري رحمه الله عليه فيعني الحاصل أنا يعني سعدت كثيرا جدا بالأخبار اللي مثلا كان يرسل رسائل مكت تقول مثلا إحداهن هل أستطيع وأنا امرأة أن أكون من حرس الحدود نعم تستطيعين أن تكونين من حرس الحدود مش لازم حرس الحدود لأنك أنت تدريسي الأصول والكلام ده؟ لا لو ليكي ابن وتعلمتي لتعلمي الولد يعني حتى لو, لو تعلمتي لهجي هذا الغرض وتنقلين هذا الأدب وهذا العلم لابنك فهذا جميل عظيم جدا سيعني يؤثر في يونان الولد تأثيرا إيجابيا معرفتك بالكتب ومناهج مؤلفيها والائمه اهل السنه ودرجات العلماء في التصنيف ومعرفه الكتب المعتمده في كل فن ده لما الام تكون على علم بهذا وتقول ويعني تغذي به الولد لا شك أن انه سيكون يعني له تاثير حسن على الولد ان شاء الله فانا ساقول حراسه الحدود إما تكون يعني تربية الولد وإما تكون بدراسة العلم يعني ممكن المرأة تعلم العلم أم لتتعلم في ذاتها ثم تعلم غيرها من الأخوات أو على الأقل تعلم ولدها فيعني يعني الحمد لله مع يعني هذا الزخم الكثير وهذا الذي نراه من الانفلات وأحيانًا باسم الدين بكل أسف نرى على الجانب الآخر الأخوات الفاضلات يعني يحرصنا على يعني الوقوف على حدودنا وعلى صيانتها كما قلت أن الأم اليقظة هي التي تعلم أولادها الكلام، طيب الكلام فلا يخرج من هذا الولد إلا طيب الكلام أيضا وأنا يعني بهذه المناسبه أذكر شيئا من كلام سفيان كلام سفيان الثوري الذي أصطلته العلم وأصطلته التجربة أيضا كان سفيان يقول لا يكذب ذو مرؤة وطبعا سفيان إنما قال هذا الكلام على التنزل وإلا فإن الكذب مجاف للإيمان مجاف للإيمان سفيان ذكر المروءه على سبيل التنزل وكما قال تعالى إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. والنبي عيسى صلّى الله عليه وسلم قال إن الكذب مجانب للإيمان. وفي في الصحيحين من حديث أبي سفيان ابن حرب في قصة لقائه مع هرقل عظيم الروم وسأله هرقل عشرة أسئلة من ضمن الأسئلة دي. قبل أن أدخل للأسئلة هرقل وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مع دحية الكلب يدعوه إلى الإسلام وكان هرقل شغوفا بمعرفة أي اخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل الشرطة تبحث عن رجل من قريش يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلمس أخباره بعلوم الشرطة انتشرت فظفروا بأبي سفيان بن حرب وبجماعة من قريش وذلك في أيام الهدنة التي عقدها النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش بعد صلح الحديبية فجاء أبو سفيان ومعه جماعة من قريش فأجلسه هرقل أمامه وأجلس الجماعة من قريش خلفه وقال لترجمانه قل لهم إن كذبني فكذبوه يعني إن كذب علي قولوا هو كذاب. يقول أبو سفيان وكان كافرا وكان الجاعد الكفر كفر برضو يقول أبو سفيان فلولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت في خارج الصحيحين قال ولكنني سيد شريف أتنزه عن الكذب يقول هذا وهو كافر يقول هذا وهو كافر لولا أن ياثروا علي كذبا فيجلسوا في منتدياتهم فيقولون كذب أبو سفيان لكذبت برغم حاجة أبي سفيان أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ليشوه صورته وكان من مصلحة أيضا الذين يجلسون من خلفه أن يكذب أبو سفيان وهم يصدقونه على الكذب تبشيعا لصورة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى لو كذب أبو سفيان فارادوا أن يكذبوه في مجالسهم سيقول لهم كنا جميعا كذلك أنا كنت محتاج إلى تبشيع صورة النبي عليه الصلاة والسلام وأنتم أيضا كنتم محتاجون أن, أن تبشيع هذه الصورة كان يمكن أن يجد له عذرا لكنه علل ذلك بقوله ولكنني كنت سيدا شريفا في قومي فأنفت أن أكذب لا يكذب ابدا ذو مرؤة من لو طبقنا قوانين قبول الاخبار. على ما يكتب في الصحف ويكتب في المجلات لوضعناهم جميعا في داوين الضعفاء والمتروكين والكذابين، يأخذ الواحد من هؤلاء كلمة هي حق لكن لا فيها فيضع هذه الكلمة في مئات الكلمات الكاذبة التي لا خطام لها ولا زمام، كما فعل فجرة الجن تماما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن الكهان يخبروننا بالشيء يكون حقا يعني ساعات الكاهن أو الساحر يقول لك ما تخرجش الساعة الفلانية ليه تخرج هيقع علي الجدار يقول لك أخي بيفهم حاجة ولا يطلع هيقع علي الجدار ما تخرجش لان لو خرجت مثلا يصيبك المكروه الفلان يخرج فيصيبه المكروه الفلان في المرة التالة اللي جاية دي اذا قال له لا تخرج لن يخرج فهي دي الكلمة من الحق يخطفها الجني فالعائشة بتقول يعني يحدثوننا بالامر يكون حقا فقال عليه الصلاة والسلام تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني ثم يخلطونها بمئة كذبة زي ما قلتلك هو قال له ما تخرجش خرج أصيب المرة الجاية مش هو بس ده الاسره كلها أو كل من يصل إليه الخبر قبل أن يخرج يأتي إلى فلان الفلان يقول له تخرج ولا لا يقول له لا تخرج مع إن ما فيش حاجة خالص، ولا جاءه شيء من الجني ولا الكلام ده ما هو ده الكذب بقى اللي هو يحطه يخلطونها بمئة كذبة قد يكون الموضوع الأصلي لا شيء فيه مطلقا يأتي هؤلاء فيكذبون الكذبات المتتاليات العريضات لأد تبشيع صورة من يتهمونهم هؤلاء لا مروءه عندهم وهم موقوفون بين يدي الله عز وجل وأعتقدوا أنهم سينالهم شيء من قوله تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون عايز يعمل خطة صحفية مثلا أو كده يوم يتهم الأبرياء ويبشع الصوره ويألف لا لا حجة لواحد من هؤلاء إذا قال فلان كلمني أو فلان حدثني لأنه لا يدري من فلان وهل يقبل خبره أم لا لكنه أراد مثل هذا الكلام فكتبه عن أصل الخبر انما يدور على العدالة والضبط وهذا الذي حدثني أنا لا أدري ما عدالته هل هو إنسان تقي أو إنسان ورع هو إنسان متحرم أم لا هل هو ضابط لما يقول أم لا لأن الأخبار إنما يدخلها الصدق ويدخلها الكذب فلأجل هذا لا يقبل خبر لا في, في, في الأخبار ولا حتى في الشهادة عند القاضي لصدقة العدالة ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع لأن كل ما يسمعه الإنسان ليس صدقا محضا فيه كذب إما عمدا وإما غفلة إما عمدا وإما خطأ خطأ بسبب ضعف الحفظ بسبب عدم ضبط المعلومة إلى آخره وروى الإمام النسائي رحمه الله في مجلسين من إملائه بإسناد صحيح عن سفيان بن عيينة رحمه الله قال كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب ولم يجعل الله للكذب كفارة يريد أن يقول أنه من أعظم الذنوب الكذب وابهت الناس بما ليس فيهم وفي حديث سمره ابن جندب رضي الله عنه وقد رواه الإمام البخاري في آخر كتاب التعبيري من صحيحه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه هل راى أحد منكم رؤيا، حتى كان يوم قال هل راى أحد منكم رؤيا، فلم يتكلم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت رؤيا. جاءني رجلان في الحديث أنهما جبريل وميكائيل عليهما السلام فابتعثاني وقال لي انطلق انطلق فانطلقنا فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه طويله الشاهد منها قال فجئنا على رجل مضطجع وآخر قائمنا عليه بكلوب الكلوب حاجه زي زي الشرشره كده سكينه لكنها ايه يعني لها اسنان وإذا هو يشرشر فمه إلى قفاه وعينه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه ثم يأتي على الشق الآخر فيفعل مثل ذلك فيلتئم الشق الأول فيرجع عليه فيشرشره ايضا يقطعه فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عن هذا فقال هذا الرجل يخرج فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق ولا أظن زمنا تحقق فيه مثل هذا كمثل زماننا يطلع الواحد على الفضائية من الفضائيات يكذب كذبة يسمعها الملايين في جنبات العالم هذه الكذبة التي تبلغ الآفاق كان قديما ممكن للواحد يكذب كذبة تبلغ آفاق يسيرة الآن في في, في هذا الزمان الكذبة الواحدة كما قلت تصل إلى آخر مكان في العالم وما من رجل سمع هذه الكذبة فصدقها فافترى على المفترى عليه إلا كان عليه كفل أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فيقول سفيان لا يكذب ذو مرؤة ابدا ليه لأن الكذب يشين صاحبه واهل المرؤة لا يكذبون ولا يقترفون الدناية أهل المرؤة عامة يعني لا يقترفون الدناية يفضل الواحد منهم ضرب العنق على شيئا يخالف المروءه فكيف إذا خالف الإيمان كيف إذا جانب الإيمان وزيك أنا قلت في مطلع كلامي إن كلام سفيان على سبيل التنزل لم يتكلم في مسألة الإيمان والكفر أو الحلال والحرب لأنه واضحه وبينه وهناك عشرات النصوص سواء كان من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدين الكذب وتدين من يتحلى بهذا هذه الخصلة الذميم لكنه تنزل فقال إن أصحاب المرؤة لا يكذبون وحسبكم أن أبا سفيان كان رجلا كافرا ومع ذلك انف ان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته أن يكذب عليه عليه الصلاة والسلام ومن اطايب كلام سفيان رحمه الله قال نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام لله درك يا أبا عبد الله كلام ذهب وهذا الكلام ينم عن تجربة ومعرفة بالناس كل الشرور الموجودة في العالم سببها اللئام لئيم لا يحفظ لك جميلا ولو ظللت تخدمه طيلة عمرك يعني احنا كنا لسه بنتكلم عن الكذب يأتي بعض الناس يفتري على بعض الأهل الفضل كمثلا رجل عالم أو رجل جواد أو أي واحد من أهل الفضل يكون من أهل الفضل في مكان، وعلى قبة هؤلاء أهل العلم طيب نهاردة عالم من العلماء أنت لما عرفت يمينك من شمالك وجدته يعلمك قد يكون علم أباك وعلم امك وعلم جدك وعلم من هم في أقراء من أقران هؤلاء وانت طلعت كمان تعلمت على يديه ولم تر منه أنت شرا ولا سوءا ولا أخذت عليه شيئا ذابان بل لا تسمع منه إلا قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يطلع واحد من هؤلاء المفترين الذين لا إيمان عندهم ولا مروءه فأتكلم بكلام فارغ كله كذب إنه عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا وأخذ كذا وحط كذا ومش عارفين الكلام اللي بيحصل ده فيقوم ببساطة شديدة كثير من عوام يقول لك يا يا أخي والله كنا فكرهم الناس فضلاء وكنا فكرهم الناس علماء اتاري لي يا أخي بيعملوا ايه بيعملوا ايه لا. سبحان الله هذا الذي كتب هذا الكلام أنت لا تعرفه ولا تعرف هل هو عدو لهذا العالم أم لا أو أنه يبشع صورته أم لا أنت ما عندك خبر بدين هذا الرجل ولا بعدالته ولا بضبطه لكن هذا العالم علمك وأنت لم تر منه شيئا كيف زال كل هذا الفضل بكلمة قالها مجهول على الأقل بالنسبة لك لا أقول هو متهم عندك يعني لأنك لا تعرفه لكنه على الأقل مجهول العين ومجهول الحال وهذا مجهول العين مجهول الحال عند سائر أهل العلم ساقط الرواية لا سيما مجهول العين الذي لا يعرف اصلا وانت لا تعرفه هذا الجرح به شديد يسقط الخبر تماما مجهول الحال يسقط الخبر به أيضا حتى يحتف به أي شيء يرفع فإزاي بقى أنت طوحت بكل هذا الخير الذي سمعته وصدقت على هذا العالم مثل هذا الكلام ده لؤم هذا لؤم لأن كان مقتضى الجميل أن تقول لا أقبل فيه شيئا حتى يصلني خبر صادق من رجل عدل ضابط أعرفه تقول هذا الكلام إذا كنت تريد أن تلقى الله غدا ولا يؤاخذك أنك تكلمت بغير علم فإن الله عز وجل آخذ الذين نقلوا حديث الإفكي دون أن يتثبتوا بل وردت بعض الاخبار بجلد بعضهم حد المفتري ومع أن الذين نقلوا هذا الكلام كانوا فضلاء كان منهم حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومصطح بن أثافة الذي شهد بدرا ومع ذلك عاتبهم الله عز وجل أنهم نقلوا حديث الإفك مجرد نقل ألا تدري أن عائشة قيل كذا وكذا وكذا مجرد نقل فقط ليما المرء عليه فأنت لما تيجي علشان تسمع كلامه وتنقله بدون أن يكون عندك تحري وخبر رجل صادق أنت مؤاخذ على هذا يوم القيامة وأنا يعني سأقول لكم أنتم ستسمعون آذى كثيرا جدا للمشايخ على صفحات الجرائد وعلى صفحات المجلات فيما يأتي من الزمان ليه؟ لأن هؤلاء ما توقعوا مطلقا أن ينقاد الناس للدين وأن يرجع الملايين إلى دين الله عز وجل ساءهم ذلك كثيرا يتهمونهم بالتطرف والإرهاب والتشدد يريدون اسلاما لا معنى له اللي بيسموه التنوير والإسلام المستنير والإسلام الوسط والكلام ده. إسلام إيه؟ يعني إسلام بلا شوك. أنا عندي مثل في المسألة أربعة أقوال أو خمسة ينظر الواحد منهم إلى أخف قول فيفتي به حتى لو كان على خلاف الدليل يقول لك طالما أنه قال به عالم يبقى المسائل تمشي لكن أنا أريد أن أوقفك على الدليل وأقول لك هذا حرام وهذا حلال لا يسيب الدليل ويلتمس مفتيا آخر دا من ضعف القلب ولا أريد أن أقول أنه من مرض القلب يبقى سامع الدليل وليس عنده ما يدفعه ما يدفع هذا الدليل يوم يروح لعالم آخر يلتمس منه فتوى أخف أن المسألة دي يا بني لا تجوز لكنه عنده هوى ومحتاج المسألة دي فيقول خلاص نشوف عالم آخر واحدين يقولك اخي ما هو العالم الفلاني أفتى بخلاف العالم الفلاني وليه نشدد على أنفسنا وليه نعمل مش عارف كذا وكذا وكذا وكذا طب ما ناخذ بقول هذا الذي حركك من هذا إلى هذا ليس هو الدليل إنما هو الهوى عايزين الإسلام اللي هو الذي يأتي بكل الأقوال الضعيفة طالما أنها منسوبة إلى عالم أو منسوبة إلى حديث ضعيف أو إلى حديث متروك أو الكلام ده يقول لك طالما قال به عالم أو وجد به حديث يبقى خلاص إحنا نقول به ولا نلتزم الدليل الذي يعني تلزموننا به أنا عايز أقول إن لسه لسه يعني ده أول القصيدة وستسمعون كثيرا تحقيقات كلها أغل... لا لا كلها كذب يعني خذ مثلا هيكل الموضوع هو لممكن يكون صحيحا وإذا علمت هيكل الموضوع قلت لا شيء فيه ويضعون كما قلت كما يفعل الجني فيعني الذي من من العوام يتابع هؤلاء على تصديق هذا دون أن يتحرى دون أن يعرف حقيقة المتكلم هذا سيناله كفل من الاسم بنقل هذا الكلام وأنا كما قلت هذا لؤم يقول سفيان نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام إن أنت أكرمت الكريمة ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم مرد شوف عروة ابن سعود الثقفي والحديث في الصحيحين في الحديث الطويل بتاع صلح لما حدثت لما حدث ان قريش صدت النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت وحصل بقى مراسلات ما بين النبي عليه الصلاه والسلام وما بين قريش بعثوا الاول بديل بن ورقه والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمه بما عنده وختم كلامه بقوله والله لا لأقاتلنهم عليه حتى لو انفرد سالفتي السالفة هي صفحة العنق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا فأثبت على هذا الحق ولو انفض كل من حولي سأقاتل حتى لو انفردت سالفتي لو أنا ظللت أقاتل حتى بدا صفحة عنقي لكنني لن أبرح الحق الذي بعثني الله عز وجل به قال ابو داجي سأبلغهم ما تقول ذهب وأبلغهم برضو إيه لسه الدنيا مع الكرى ابن مسعود الثقفي قال لقريش قال يا قوم إنما أنتم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد فهل تتهمونني فقالوا لا لان عروه كان سيدا فقال دعوني اته ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم دعوني اته ا لي يعني انظر ما عنده لأن لو قد عرض عليكم خطه رشد جاء عروه بن سعود الثقفي والنبي عليه الصلاه والسلام حوله جماعه من اصحابه اددا النبي عليه الصلاه والسلام قال يا محمد والله ما ارى حولك الا اوباشا خليقا ان يفر ويدعوك يعني اذا قامت الحرب الزبون هؤلاء جبناء سيفر الواحد منهم ويدعوك وحدك فلا تتكسر بهم فقال ابو بكر له أنحن نفر وندع امصص بضر اللات طبعا شتيمه قويه فانزعج عروه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المتكلم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا ابن أبي قحافة هذا أبو بكر فقال عروة له وهذا الشاهد لولا أن لك علي يدا لأجبتك لولا أن لك جميلا علي قديما لرددت عليك هذا السب وفي رواية خارج الصحيحين يرويها محمد بن إسحاق عن الزهري قال له ولكن هذه بتلك استوفيت جميلك السابق بهذا السب فلو سببت بعد ذلك لرددت عليك ما الذي منع عروة ابن مسعود الثقفي أن يرد على أبي بكر وكان كافرا وكان كافرا الذي منعه أنه ذو مرؤة يطمر في المعروف قال لو ان لك علي يدا لأجبتك لا وبعدين يدا دي يعني حاجة واحدة كانت ممكن تتنسي وتسقط من الذهن في غمرة الأحداث ومع طول الزمان والكلام ده لكن صاحب المرؤة الذي ولد صاحب مرؤة لا يكون لإيمان تعرف اللؤم ده صفة يخلق المرء بها وكذلك المروءه والكرم يخلق المرء كذلك فكل شر يكون بسبب هذا الجحود الجحود هو أصل الشر في العالم أصل الشر في العالم ولذلك قال إبليس عليه لعائن الله المتتابعة المتكررة قال لله عز وجل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أهو الجحود الذي يوقع العداوة بين الوالد وولده وبين الولد ووالده الجحود الوالد يبقى تعبان وبيشتغل ورديه واثنين وثلاثة لأجل أن يوفر لقمة الخبز للأولاد والأولاد لا يشعرون بذلك إطلاقا وفيش واحد أبدا يقف ليرثي لحال هذا الرجل اللي بيجي آخر النهار يأتي مهدود القوة بسبب انه واقف طول النهار وعمال يجري في الشوارع وروح المحل ده وروح المحل ده وروح هنا وروح هنا في الأماكن والكلام ده يجي آخر نارة الولد مش حاجة عايز محمول بستة الاف ليه عشان في ولد آخر عنده محمول بستة الاف ويرى انه من العار لو حب يتكلم في محمول كده مثلا بألف ألف جنيه والكلام ده يدارى كده يعني يتوارى من القوم ها مش عارف يتكلم في محمول بألف جنيه حيب كم محمول بألف جنيه عايز يلبس احسن لبس عايز يلبس جزمة 300 400 جنيه قال يا ابني انت بتتنجح على حساب مين على حساب الغلبان ده هو اللي هو عنده مش مش انت الوحيد اللي عنده عنده 5 6 7 وعمال يقاتل هو والام يقاتلون عشان خاطر يعني يوفروا لقمه الحلال للاولاد والاب يا ابني اتق الله يا ابني حرام عليك يا ابني راعي البس انا يا ابني كذا الولد اطلاقا ولا كده يتمنى الاب يموت الولد يتمنى موتي. يقول أنا لو أعرف إن الولادة هيكونوا كده أنا ما كنتش اتجوزت أصلا ولا كنت طلبت إن أنا أخلف ولا أدعوت الله أن يجعلني عقيمة والكلام ده أنا أراه كثيرا والحقيقة أحذر يعني الأباء أنهما يدعو على الأبناء لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن ذلك وقال لا تدعو الحديث الصحيح مسلم لا تدعو على أبنائكم ولا على أموالكم ولا على أنفسكم أن تصادف فساعة إجابة فيستجاب لكم يعني اكضي يعني غيظك والولد ممكن دي تبقى مرحله يعني شروود وكناده ويرجع مره اخرى لكن لا تدعو على ولادك لكن الواقع ان الاب بيبقى بيكره الولد انا شهد عليه بيكرهه طب بيكرهه ليه للجحود ابليس قال كده ولا تجد اكثرهم شاكرين المراه مثلا التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يا معشر النساء تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار لما يا رسول الله قالت تكفرنا اللعنة وتكفرنا العشير وتكفرن الإحسان ولو أحسن الرجل إليكن الدهرة ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط هو الجحود غير كده ده أعظم أنواع الجحود ترى, ترى المرأة صوامة قوامة بكاء تتكلم في مجالس الوعظ بكلام يقطع الألب ومع ذلك زوجة تساوي صفرا عندها عقوق وعندها كبر وأنا بكل اسف ممكن مرة تبقى حافظة للقرآن ومتخرجة من معاهد مش عارف في القرآن ومعاها سند واثنين وثلاث وبيبسوا على أديها والكلام ده هو وهي من أسوأ الناس خلقا مع زوجها عندها كبر وعندها علو وعندها غرور موجود هذا الكلام شوف بقولك تبقى صوامة قوامة بكاءة تلاءة نكتب الله عز وجل وتدخل النار من أوسع الأبواب اللي هو باب إيه باب الكفر كفر, كفر النعمه يعني باب الكفر كفران والعشير ده هذا باب واسع إبليس وقف على هذا الرصد وعمل يغذي الفكره دي عمل يغزيها بصفة مستمرة يبقى يبقى ده ما يشكرش ده ده ما يشكرش ده والكلام ده والله تبارك وتعالى في القرآن المكي كثير جدا لا تكاد تخلو سورة من القرآن المكي إلا وربنا تبارك وتعالى يذكر عباده بنعمه عليه ليه لأن التذكير بالنعمة يكسر العين يكسر عين أهل الأصول يكسر عين الناس اللي هم متربيين صح لو إنسان فعلا من هذا الطراز أنت بتقدم له جميلا يفضل يقدم لك جميل واثنين يقول لك والله أنا مش عارف أقدم لك فيه مع انه قدم من الجميل أكثر مما قدمت له لكنه متربي عنده أصل يفضل يخدم طول عمره لهذا الجميل ويتغاضى عن سيئاتك لو أنت أسعب برضو رعاية لهذا الجميل وصدق من قال ونعم ما قال قال ليس هناك حمل أثقل من البر من برك فقد أوثقك ومن جفاك فقد أطلقك إذا حبيت انك تكتف بني آدم فلا يصل شره إليك فأحسن إلي حتى لو كان لئيما لن يصلك الشر بسهولة ح... سوف يصل الشر ليس مع أول إساءة لك لا بل مع أول توقف يدك عنه آه أنت لم تسئ لكن أنت دائما تديله. تديله طول ما أنت بتديله أعمالي بس رجليك وبس إليك مش عارفينه وإنت اللي هنا وإنت اللي هناك ومش عارفينك إنه نعمل إيه لو أنت بكتش موجود والكلام ده وفي المجالس يعمال يتكلم عنك ونرس فاضر الى آخره إمنع النعمه دي كده يجي لك مرة تقول له معلش أنا ظروف ما يش سمحه والكلام ده هو أو أنه متوقع انك تدي له مثلا مبلغ معين ولا تقوم بخدمة معينة قصرت وديت خدمة أقل منها والكلام ده هو يقول ما انا عارف ده هيجي منه إيه ده صفته كذا وكذا ونعته الكلام لو وصل منك إساءة إليه خلاص استحمل بقى استحمل إجرالك من هذا البني آدم. لكن على الأقل الإحسان مانع بالنسبة لي اهل الفضل مانع تماما ومانع بالنجلة الأهل لؤم ولو لحظية ليس هناك حمل أثقل من البر عايز تخلي كل الناس لا يسلوك الشر منها أحسن إليها من ضرك فقد اوثقك ومن جفاك فقد أطلقك أطلقك يعني صدت طليقا لا يوقفك شيء ممكن تشتم وممكن تفتري وممكن تستعدي عليه الـ الـ الناس الفتوات والظلمة والمش عارف إيه والكلام ده ما طالما أنه جفاك فده من عيون كلام سفيان رحمة الله عليه نظرنا إلى أصل كل عداوة في العالم فوجدناها اصطناع المعروف إلى اللئام ومن عيون كلامه رحمه الله قال لو هم رجل أن يكذب في الحديث في بيت في جوف بيت لأظهره الله عليه كلام لما يقولوش إلا أهل العلم فقط لان بعض الناس بيتصور أن الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم راجت في الأمة أنا أريد أن أتكلم بكلام مهم في هذا الموضوع يستحيل ثم يستحيل ثم يستحيل أن يكذب إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم فيمر هذا الكذب على كل علماء الأمة لا يكتشفه واحد منهم ما حصلش هذا ما حدث البتة بل لا بد ان يكشفه عالم وان غاب عن الناس ما فيش واحد يجي احتج علي بان الخطباء النهارده والواعظون والجماعه دول بيطلعوا على المنابر يقولون الاحاديث المكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاحاديث المكذوبه على النبي عليه الصلاه والسلام بين أهل العلم في كتبهم انها مكذوبه لكن الاشكال من جهل هذا المتكلم اشكال ان هذا المتكلم جاهل لا يعرف أن العلماء قالوا هذا حديث مكذوب أو هذا حديث منكر أو هذا حديث ضعيف. لكن مسألة أن يكذب إنسان، فينطلي هذا الكذب على النبي، على على الأمة جميعا، فلا يكتشف أحد هذا ما علمناه البت، ولا يستطيع إنسان أن يأتي بدليل واحد على ذلك. ليه؟ لأن السنة هي بيان القرآن. والقرآن جاء مجملا في كثير من الآيات والأحكام فهذا الإجمال يكثر بسببه الإشكال الإشكال يأتي من الإجمال كما قلت قبل ذلك ان احيانا تاتي اللفظ مشتركة لها أكثر من معنى أو يأتي الكلام مجملا فتتوه الأذهان فيه فيقول قائل قصد كذا ويقول قائل لا بل لعله كذا ويقول ثالث بل لعله كذا ورابع وخامس فلا تدري على وجه التحديد أي المعاني أثبت أو أي المعاني أقرب أو ما هو المقصود من الدليل تأتي السنة فتبين أو تعين معنا من هذه المعاني إبقى صارت المعاني الأخرى وإن كان اللطب يحتملها مهملة إلا المعنى الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالسنة هذه بيان للقرآن فلو جاز أن تضيع السنة ضاع القرآن ضاع معناه والأمة بدل ما هي مختلفة على في الحكم الواحد على قول اثنين هيختلف على ثلاثين أربعين قولا يعني السنة لا زالت تحفظ القرآن حتى الآن قول الآية مختلفة من معنى اثنين إنما لو تركت التفسير القرآن للمعنى اللغوي فقط ربما الآية تحتمل عشر معاني خمستاشر معنى لان لغة العرب واسعة اللفظ الواحد ممكن يدي عدة معاني فلابد أن يكون هذا البيان محفوظا لا لازم والدليل على ذلك على أنه محفوظ قوله تبارك وتعالى إن نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون الذكر عند سائر العلماء القرآن والسنة مش القرآن بس القرآن والسنة فإذا هم رجل أن يكذب وهو في بيت في جوف بيت في جوف بيت لفضحه الله تعالى ويقول عبد الله بن المبارك الإمام المبارك رحمه الله لو هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في البحر لفضحه الله في البر وأصبح الناس يقولون فلان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من ناقل الخبر كان يسقطه في هوة الجرح يعني لو كذب رجل مرة مرة واحدة يسقط رأس ماله كله كأنما ما رحل ولا كتب سوداء في بيضاء وهذا صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يبدل الدين لأنه لو جاز حتى عقلا يعني لو جاز أن ينطلي الكذب على الأمة كلها لقال كل واحد في كل حديث يصله لعله كذب ومن أدراك أنه ليس بكذب فحينئذ يكذب الصدق لأجل هذا الاحتمال فعشان كده الأئمة وزيك أنا قلت في مطلع الكلام لا يقول هذا إلا أهل العلم بس إنما الجهلة يتصورون أنه يمكن أن ينطلي الكذب وبعض الناس أبدى شيئا غريبا قال يعني هو كل حاجة من الكتب وصلتكم ثم التتار لما دخلوا بغداد زمان ردموا نهر ددلة بالكتب عايزين يعملوا أنطرة لتمر الخيل عليها فيعملوا ايه دول قال لك جابوا مكتبة بغداد وردموها بالكتب والخيل عبرت وتعكرت ميات النهر ثلاثة أيام من الحبر لم ينتفع الناس به فيقول لك يا اخطي في أكيد كتب كتير ضاعت في المسألة دي وراحت الكتب وكان فيها أكيد علم وكان فيها أكيد أحكام شرعية لم تصل إليه فبنقول له يعني هي مكتبة بغداد كانت المكتبة الوحيدة في العالم لا كان زي مكتبة بغداد عشرات أو مئات المكتبات في العالم الإسلام لا سيما كفر تصنيف في بلاد المسلمين وما من بلد من البلدان إلا وفيها مئات الذين كانوا يصنفون سواء كان في الحجاز في المدينة أو مكة أو في الشام أو في البصرة أو في الكوفة أو في بلاد ما وراء النهر أو في بلاد الأعاجب كل بلد من البلدان كانت تغص بالألوف من أهل العلم وكان التصنيف قد كسر فكل بلد من بلدان المسلمين اللي هي تكون آهلة بالعلماء بيكون فيها مكتبة فما يجيش واحد عشان يبدي مثل هذا الاحتمال ويقول في كتب ضاعت في مكتبه بغداد واكيد راح علينا مثلا كثير من العلم الكلام ده كله هذا كلام غير صحيح فالرجل كما قلت في لو هم ان يكذب على النبي عليه الصلاه والسلام سبحان الله حتى حتى اهل الكذب بيبان على وشهم لو كان عندك يقظه وعندك بصيره تبص للبني ادم تعرف انه كذاب او تعرف ان مبتدع يظهر عليه يفضحه الله تبارك وتعالى إذا كان كذابا لا سيما على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار إن كذبا علي ليس كذبا على أحد طبعا لأن الكلام لأن كلامه صلى الله عليه وسلم لازم والحجة به قائمة الحجة بكلامه صلى الله عليه وسلم قائمة فإذا كذب إنسان على النبي عليه الصلاة والسلام فعمل إنسان بهذا الكذب كانما بدل شريعة النبي عليه الصلاة والسلام وألزم الأمة بما لا يلزم أو ألزم العامل بما لم يفرضه الله ورسوله عشان كده إيه؟ عشان كده يعد له مقعد في النار وفي حديث سعد بن وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرماً في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته طب ده برغم أن الدليل ثابت للتحريم فكيف إذا كذب إذا افتعل الدليل واخترعه من أصله إذا كان ده يعني أعظم الناس جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة زي ما حصل مثلا في الأقرع ابن حابس وفروان عكاش ابن محسن الأسدي لكن الأشهر هو الأقرع ابن حابس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحج فقال الأقرع أكل عام يا رسول الله فسكت فقال أكل عام يا رسول الله فسكت أكل عام فسكت، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم قل ما انا ساكت اسكتوا لا تتكلموا فإنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم لو تصورنا جدلا أن الأقرع رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أكل عام يا رسوله قال نعم كل عام احنا نعرف نحج كل سنة ده في ناس النهاردة يذرفون الدمع السخين انهم لا يستطيعون حج نفسه حج قبل ما يموت مش عارف يحج اقل حج وثلاثين ألف ده اقل حج النهاردة وثلاثين ألف جنيه ومين اللي معاه وثلاثين ألف جنيه عشان يحج ولا هو ومراته اه انا عارف الناس بيحجوا ب وخمسين ألف و200 ألف بيعتبروا ده حج مع المغفرة مش حج بس يروح يحج وعايز بقى ما يحسش ان هو لف منه ولا في عرفه عايز يحس انه في بيته عايز يحس انه في بيته لازم يكون الخيمه كانها قصرا منيفا ولا كان بس اريح كده ومش عارف الكلام لا احنا يعني الناس دول ما احنا مش قدوه خلينا ننزل تحت على الجونت بقى يعني تحت قال اللي تحتها بقى يقوم واقع من يقع يسقط من حاله ده ألف حج ازاي ده لو كل سنه بقى هنحج شوف بقى الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم اجرم في حقكم وضرب العنت على كم من كثير لا يدخل تحت العد شوفنا النبي صلى الله عليه وسلم لحد النهارده الا ان تقوم الساعه سيكون حذاق نصا لازما ان يحج الانسان كل عام شوف بقى, بقى ما ماليش بقى المليارات ما نعرفش عد كل دول عناهم سؤال رجل فنزل الحكم الشرعي نعم حجه كل عام هذا حكم شرعي ثابت مثلا يعني لو افترضنا ان القصة كده ثابت شوف الجرم الدي فما بالك بالذي يكذب فيبدل دين الله عز وجل ويبدل شرائع الله سبحانه وتعالى إذا التزمت قوله عبدت الله بما لم يشرعه الله وبما لم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذه كما قلت جناية عظيمة لكن بحمد الله تبارك وتعالى ما كذب إنسان قط إلا وكشفه الله عز وجل والعلماء علماء الحديث لهم أعاجيب تصل إلى حد الأساطير في هذا الأمر ليتني أجد بعض الوقت لاذكر لكم كيف يكتشف علماء كيف يكشفوا علماء الحديث الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلط عشان دي دي المسألة دي لازالت لغزة عند أكثر الناس يقولك ايش إيش عرفوا إن ده كذب هذا الحديث هو كان معاه يعني ولا ده نفسه أطلعوا على الكذب لا كما قلت لهم طرائق في يعني نقد الرواة تصل إلى حد الأساطير وكما قلت قديما وأقول وسأقول إن شاء الله تبارك وتعالى هذا العلم تفردت به هذه الأمة وهذا العلم من نفذه كما وضعه علماؤنا لا يكاد يفلت منه خبر ضعيف أو خبر فضلا أن يكون مكذوبا أو منكرا أو نحو ذلك إلا ما يقع لابن آدم من الخطأ ومن الغلط وإلا فقوانين الرواية قوانين قوية جدا يصعب دخول الخلل منها إذا حققها المرء على وجهها وللحديث بقية مع سفيان وكلامه وأحواله إن شاء الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى أسأل, أسأل أن يجعل ما قلته لكم وما سمعتموه مني زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل